اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى واعطى كل شيء فلقه ثم هدى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 يا من شق البحر واجرى الانهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدا من الضلاله وانقد من الجهاله وانار الابصار واحيا الضمائر والافكار يا من تسمع كلامنا وترى ما كاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من امرنا نحن نبؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الواجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسالك مساله المساكين ونبتئل اليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضار dir من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذلل لك جسده ورغم لك انفه الهنا الى الهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك الشر ليس اليك نحن بك واليك تباركت وتعاليت إِلَهَنَا إِلَهَنَا ذِكْرُكَ قُوتُ الْقُلُوبُ وَقُرَّةُ الْعُيُونَ وَسُرُورُ النُّفُوسُ وَرُوحُ الْحَيَاةُ وَحَيَاةُ الْرُوحُ تَبَارَكَ الَّذِي مِنْ خَشْيَتِهِ تَتَجَافَى عَنِ الْمَطَاجِعِ الْجُنُوبِ وَبِرَجَاءُ اي رحمتي تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب الهنا الهنا ما طابت الدنيا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 ايبين يا سرور العابدين يا قره اعين العارفين يا انيس المنفردين يا حرز اللاجئين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 قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مره وسجدوا لك ساجدا ونحن لم نزل مطرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط الا بين يديك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 إلى هنا نسألك فيها بهذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في هذه الليلة المرجوة في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسره وباعين دامعه اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى سُؤْلِكَ سُؤَالًا وَاحِدًا وَرَجَاءً وَاحِدًا وَدُعَاءً وَاحِدًا يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَانِ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَانِ اللهم اعتق رقابنا بي النار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 نعوذ بك اللهم من نار لها سبعون الف زما مع كل زمام سبعون الف ملك يجرون ها لا نقوى على النار لا نقوى على النار لا نقوى على النار الى هنا الى هنا الى هنا معصيناك استخفاف بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا من النار اجرنا من النار اجرنا من النار نشكو اليك ضعفنا نشكو اليك فقرنا نشكو اليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا محرم على النار ان تمسف شرنا نسالك في هذه الليله المرجوه ونحن عبادك نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع اليك رحم عليك بالدعاء الا حرمتنا على النار يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت ابوابها الثمانيه في هذه الايام المباركه نسالك فضلك نسالك فضلك نسالك فضلك الى هنا الى هنا جد علينا برحمتك جد علينا برضوانك جد علينا في جنتك اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الاعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم ما انزلت في هذه الليله من خير ورزق وبر وسعه رزق وفرج هم فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزل تو في هذه الليله من بلاء وشر وهم وغم وفتنا بصرف عنا وعن المسلمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء هذا الدعاء وَا هَ لَا جُهْدُنَا وَعَلَيْكَ التَّكَلَّان وَلَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم